لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 وما ذر لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه ما واخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.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 يا الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.